بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرأ تلك آيات كتاب وقرآن ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين لو هم ويتمتعون ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون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 ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا ضرير إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ استهجن كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت وقد خلت الاولين وَلَوْ فَتَحْنَا عليهم بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فظلوا فيه يَعْرُجُونَ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَدْ إِنَّمَا سكرت لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا لنا من كل شيطان رجيم إلا, إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا الرِّيَاحَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا من كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِالْغَازِقِينَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عَنْدَنَا خَزَائِنُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معدوم وَأَرْسَلْنَا الرياح لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَا كُمُوهُ فأسقيناكم هو ما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ ولقد عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يحشرهم إِنَّهُ حكيم عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ من صلصال من حمأ مسنون والجنة خلقناه من قبل من نار السمون وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا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 قال لم أكن أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمّى مسنود قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللغمة إلى يوم الدين قال رب فعنظرني إلى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم قال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين الا عبادك إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صوت علي مستقيم إن عِبَادِي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ان المتقين في جنات وعيون ندخلوها بسلام امنين ونزعنا ما في صدورهم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 عليه فقالوا سلاما قال ان منكم اجلوا قالوا لتوجل توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبما تبشرون قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا ق وطلبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إن نا لمنجّوهم أجمعين إلا ما أتغو قدرنا إن الغابرين فلما جاءل المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإن فاسر بأملك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ومضوا حيث تؤمرون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 قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوا واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال <سؤالي> هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك كأنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأنطرنا عليهم حجارة وأمطرنا عليهم حجارة من سجى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 وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَبَادِّينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ لَبِإِيمَانٍ مُبِينٍ ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين واتيناهم اياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات وَالْأَرْضَ وما بينهما إلا بالحق وَإِنَّ السَّاعَةَ لآتية فاصفح الصفح الجميل إِنَّ ربك هو الخلاق العليم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْأً مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ العظيم لَا تَمُدَّنْ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ واخفض جناحك للمؤمنين وقل اني انا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران عظيم ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقول فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى ياتيك اليقين